هنا يقول الأخ فلان الصومالي البريطاني ذكر أن هناك في شقته من لا ياتي الى الدروس ويضل يومه على الانترنت يشاهد الافلام وفلان هذا الأخ لا يعرف اسمائهم ويستحي من اخباركم لا يسكن معهم هؤلاء يخرجون من عندي ثم هذه الشقة ان كانت هنا في محيطنا فلا بد من الإخوان ان ينظروا من هم هؤلاء الذين يجلسون يشاهدون الافلام ولا ياتون الدرس إن كانوا في محيطنا وان كانوا خارج محيطنا ما لا لا ماذا نصنع فإن كانت في محيطنا يا الإخوان الاخوان الذين هم من هذه البلاد يرون من هؤلاء الذين يجلسون ولا يحضرون الدروس فهمت فان كان هكذا يقول لهم يا اخوان لا لا لا ما لا, لا انما جاء لكم هنا انتم تريدون ان تجلسوا في مكانكم وتشاهدوا الافلام اذهبوا الى مكان اخر صحيح سبحان الله او اذهبوا الى بلادكم اذا كانت بلادكم بلاد اسلام يعني اذهبوا الى بلدكم. لكن يعني أسألك بالله يعني شخص ياتي من بلاد بعيده كني ما ارى بعض الليبيين ياتونا من ليبيا ويسكنون في مصر ولا يحضرون عند احد انهم طبعا اكثرهم يعني يعتبرون فضل ماشي شيوخا وما شيء ولا يحتاجون الى احد في كثير منهم ليس كذلك صحيح اللي فيهم خصوصا الله المستعان ما ادري لماذا يسكنون في مصر ماذا يجذب ابونا هنا لا لا لا انكر الجاذبيه تجذب الناس واذا اتوا لا يحبون العيش يحب كثير من الناس ها واين هذا حتى لكن كما قلت هذا الاخ يحرص على دينه يترك هؤلاء الناس يجلس مع من يقوده الى الخير نعم يجلس, يجلس مع من يقوده الى الخير لا يجلس مع من يؤديه الى الشر هذا هذا واحد طالب وهو صغير انا اعرف الاخ مكتوب من اسمه صغير وهم علل الاخرين يكونون اسبا اكبر منه او كذا فهم فهذا فرصته في اصلاحهم ضعيفا فما هو يحرص على اصلاحهم ولا من نصيحه ولا من بعيد لكن غنانا حتى اصلح اناس اجلس معهم في المنكرات والمخالفات حتى أصلحهم هذا في ما يفرض علي نعم يعني في اه في اهلي في اخي شقيقي في أبي في أمي نعم هذا ماذا نصلح لكن انا مخير أس أسكن في هذا الشقه وفي هذه الشقه مع هؤلاء الناس ومع هؤلاء الناس من اختار المستقيمين صحيح واغير المستقيمين ندعوهم ان نذكرهم.